ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 لا نفرق بين أحد من غسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين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 لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا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 أنت مولانا فصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر.